أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار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 قُمْ قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر 114. والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر 117. فإذا في فذلك يومئذ يوم عسير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 إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا